الله قتلهم الله الله قتلهم الله الله قتلهم في عالم التكوين في بدايته في عالم التكوين في بدايته في عالم التكوين الله سواهم الله به اللهو به اللهو من لك دين الا بهو له الله عليهم قبل الله بدمهم صلاه تطلع عليهم قبل مع العتره الابيه مع الدهر والشفي سُبْحَانَكَ وَتَرْبِي عَلَيْهِ وَحِيدَرُ الله وَتَرْبِي عَلَيْهِ الله طَهَّرْهُمْ الله الله طَهَّرْهُمْ الله طَهَّرْهُمْ الله طَهَّرْهُمْ الله طَهَّرْهُمْ الله طَهَّرْهُمْ مِنْ عَالَمِ الْكَوْنِ فِي لَيَالِي يا مولانا نبي اعدام الله خالقها خالق تحت الارش بالنور من غلام منوجد كلام الله ما نا يكمل الا برضاها الا برضاها سمد الدنيا بناها الحيدر طه سمد الدنيا بناها الحيدر طه يا فاطمه وبنيها ربي <تصفيق> <وبوبه> وعلي ونيها <تصفيق> اه محمد صلوا <تصفيق> <آه أحيدا> وتربي <تصفيق> الله صورهم الله الله صورهم الكون <تصفيق> <بشر تصفيق> في لا نهايه خير في العالم في لا تشوف الناس بالقيامه تمر قيامته بشر يش بالنا في خصا ينجينا ولينا بالعرض يجينا ينجينا ولينا بالعرض يجينا متشفع لنا الزكيه من النيران اللظيا محمد وحيدر يشرفهم الله الله شرفها الله الله فضلهم الله الله فضلهم الله العالمة حنين ليلاتي حنين العالمة حنين صرت محتار طعمي قدار خلفك من النار من النار للنبي وحدار ترت الافهان رضا الافهان والبلوارير ضوام والدنيا في دهامري ضلوارير ضوام في دهام والحوره النجيه FALIGI ELBRE YA MUHAMMED SALAWA TROBDI ALIH MUHIDAR SALAWA TROBDI ALIH ALLAH CURRMهم ALLAH ALLAH CURRMهم ALLAH ALLAH FADZILHUM ALLAH FADZILHUM ALLAH ALLAH FADZILHUM ALLAH FADZILHUM